خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سجاك الوقت مرة لو سجاك الوقت مرة الحياه الحياة هذه مشاهد والمطار يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحب والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بكثرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة بسم الله الرحمن الرحيم من أخطر الأمور في الحياة أن قلب الإنسان لا يملكه أنت ما تملك قلبك يصبح الرجل مؤمناً في آخر الزمان ويمسي كافرة هذا أمر خطير ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تقلب القلب وكان دائماً يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك العبرة بالثبات الإنسان قد يدخل في الدين ويبدأ بتعلم الإسلام لكن السؤال الأهم هل سيستمر؟ هل سيثبت على دينه؟ ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء كيف ثبتوا؟ إبراهيم الخليل هددوه حبسوه ربطوه أرادوا حرقه وجمعوا الحطب إلى آخر اللحظات بل رمية في النار هل ثبت ولا ما ثبت؟ كان يردد حسبنا الله ونعم الوكيل يعني حرقوني افعلوا ما تفعلون فإنني سأثبت على ديني موسى عليه السلام كم أوذي في قومه في بني إسرائيل صبر وثبت إن معي ربي سيهدين هذا نوح عليه السلام تسعمائة وخمسين سنة وقومه يستهزئون به ويسخرون عليه وإذا دعاهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا وعاندوا واستكبروا ومع هذا ثبت إلى آخر اللحظات زكريا قتل يحيى ذبح أنبياء سجنوا وعذبوا وأوذوا ومع هذا ثبتوا على دينهم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يعني الواحد لم يقرأ قصص الأنبياء في ثباتهم على الدين والله يثبت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه كل شيء آذوه قاتلوه حاربوه قتلوا أحب الناس لديه ومع هذا ثبت لاخر اللحظات الأنبياء كانوا القمة كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبروا كيف ثبتوا عمار بن ياسر مع أبيه وأمه الثلاثة كانوا يضربون ويجلدون ويعذبون ويمر النبي عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة كعب بن مالك هجره الصحابة كلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يكلمه ولا يسلم عليه ولا يلتفت له أصلاً بل حتى زوجته زوجته أمرها النبي أن تذهب لبيت أهلها جلس لوحده عشرات الأيام جاءته الفتنة ملك غسان يرسل له رسالة لم يجعلك الله بدار ذل ولا هوان فالحق بنا نواسك ترى صعب لما أهل الإيمان كلهم يهجرونه حتى السلام ما يردون عليه ومع هذا تأتيه الفرصة من ملك غسان تعال عندنا تصبح عزيزا عندنا واترك هؤلاء الناس الذين تركوك تعرف ماذا فعل؟ لأن في قلبه الإيمان ثبت يقول فيممت بها التنور فسجرتها أي تلك الرسالة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 بعض الناس لو تعرض له شوية حفن الدنانير يبيع دينه وعقيدته ما عنده مشكلة بعض الناس لو يهدد بس بالفصل من عمله وبينقاص راتبه مستعد بيع بعد كلها شفت الفرق بين أولئك وإيمان بعض الناس اليوم هذا عبد الله بن حذاف السهمي أسره الروم هو وأصحابه عذبوه ضربوه سجنوه جوعوه جاءوا إليه بغانية فاسقة فاجرة تفتنه عندينه دينه ومع هذا ما استطاعت أن تفعل شيئا هذا عبد الله بن حذاف السهمي وين رايحين تقول المرأة التي أدخلت عليه في حبسه تتكشف لا تتعرض لا هو ما يطالح أصلاً لما خرجت من عنده تقول للملك لملك الروم لزعيم الروم تقول والله ما أدري أدخلتموني على حجر أم بشر؟ ما التفت لي أصلا عرض عليه نصف ملكه عرض عليه كل شيء لكنه ثبت على دينه حتى أطلق سراحه بس طاعوا عليه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الواحد لازم يخاف. ليش يخاف؟ يشوف الحياة. واحد كان ما شاء الله عليه في الصف الأول اليوم حتى المسجد ما يدله. واحد كان يحفظ القرآن ويردد القرآن بل يرتن القرآن ما من الناس. اليوم يغني. شي اللي صار؟ هذا قلب يتقلب. فسأله الله الثبات. الواحد ما يدري عن نفسه. ينعم مؤمن قد يستيقظ على دين ثاني. كم من إنسان اسمه أحمد ومحمد وخالد وعبد الله وعبد العزيز وأسماء إسلامية شوفها اليوم شوفها اليوم تعبد من وتسب من وتشتم من يا أخوان والله الواحد يخاف على دينه في هذا الزمن زمن الفتن هذا الإمام ابن تيمية دعاه الناس حاولوا منعه عن دعوتي ما استطاعوا ناداه الملك تعال تعال أنت ماذا تريد كل شيء حاولوا فيه سجنوا مرة ومرتين وثلاث ما استطاعوا عليه يا أحمد ماذا تريد تريد ملكنا تريد أن تسلب منا الملك والقصر ونظر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ حفنة من تبن على الأرض فقال له قال والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يسوى عندي هذه التبنة ماذا تقول أنت الذي ثبت على دين الله عز وجل والله لن يستطيع أحد في الأرض أن يصده ولهذا لما سأله رقل أيرتد منهم أحد سخطة عن دينه أصحاب النبي قال أبو سفيان قبل إسلامه لا قال ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب إذا دخل الإيمان الحقيقي في قلبك والله لو أحرق الإنسان بالنار وضعوا السيف على الرأس والله لو منعوه كل الحياة فإنه لن يصده عن دين الله شيئا قال بعض السلف من عمل للآخرة أحرزها والدنيا ومن اثر الدنيا حرمها والاخره ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا تستغرب أحياناً عندما تسمع بعض الناس للأسف من الذين أعطاهم الله علماً أو شيئاً من الدين والإيمان فجأة ينتكس تستغرب والله عندما تسمع ربما رجلاً وصل إلى درجة أنه يدعو إلى الله أو منشداً يدعو للأخلاق والفضيلة فجأة تسمع به أنه انتكس تحزن أحياناً والله عندما تسمع رجلاً ربما صار يؤذن أو يدعو الناس إلى الصلاة أو إلى الدين والقرآن فجأة تسمع به قد انتكس على عاقبيه وخسر الدنيا والآخرة تحزن ويضيق صدرك عندما تسمع بفتيات ملتزمات محتشمات نزعن الحجاب وتركنا دين الله عز وجل يضيق صدرك لكنك تتيقن بعد هذا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء من الناس من يثبت في مواطن الفتن هذا رجل اسمه عفان بن مسلم في زمن محنة الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد معروف موقفه في الثبات لكن لم يكن هو فقط لوحده هو الرأس في الثبات في ذلك الزمن لكن ثبت غيره من أهل العلم والدين والصلاح منهم رجل يسمى عفان بن مسلم كان يصدع بالحق ولا يبالي ولا تأخذه في الله لومة لائم كان يقول الحق ولو على نفسه هددوه ولم يبالي آذوه فلم يأبح قالوا له سيقطعون عنك العطاء شو العطاء في زمنهم يعني الراتب يعني راتب الدولة سيقطع عنك يا عفان إذا تكلمت بالحق واستمريت عليه شو قال لهم ضحك وقال وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما تعدون أنا أفكر بالراتب ولا العطاء خلي قطعونا خلي وقفونا أصلاً الراتب مو عندهم الرزق مو بيدهم أصلاً أنا حياتي مو معتمدة عليهم كل أرزاقي والنعم التي تأتيني من رب العالمين ما هو منهم شوفوا الإيمان شوفوا اليقين شوف الثبات على الدين لما الإنسان يتيقن أن الرزق عند الله عز وجل وأن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء كل شيء وأن الله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض قال وهو يضحك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون وإذا بالرجل يثبت في تلك المحنة تدرونش اللي صار ما هي إلا فترة ويعوضه الله عز وجل بمصدر رزق آخر وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الثبات وقت المحنة كل واحد اليوم يدعي، صح كل واحد يقول أنا نحط السيف على راسي لن أقول إلا لا إله إلا الله صح الكل يقول هذا الكلام وما نشك بأحد يقول هذا الكلام وهو مؤمن لكن وقت الحقيقة وقت الفتنة وقت بارقة السيوف على الرؤوس هنا تكون الفتنة ويتبين الصادق من الكاذب أحسب الناس أي تركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين من الناس بثباتهم والله لو يدفن وهو حي لو يدفن وهو حي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ليس لنا إله إلا الله لو يحرق وهو حي تجده ثابت ابن النابلسي رجل من علماء المسلمين في ذلك الزمان في زمن العبيديين الظلمة القتلة سفاكي الدماء السفاحين نادته الحكومة في ذلك الزمان فقالوا له سمعنا أنك تتكلم علينا قال وما سمعتم قالوا سمعنا أنك تقول من كان عنده عشرة أسهم اللي عند عشرة أسهم فليرمي النصارى بتسع وليدع واحدة يرميها للعبيديين في العبيديين قالوا والله ما قلت هذا قالوا إذا كيف تدافع عن نفسك قال قلت غير هذا قال وما قلت قال قلت من كانت عنده عشرة أسهم فليرمي النصارى بواحدة وليرميكم بتسع أنتم عكستم الآية أنا أعتبركم شر من اليهود والنصارى قالوا ماذا تقول قال أقول ما تسمعون شوفوا كلمة حق عند سلطان جائر هكذا الثبات وهكذا الصبر وهذا الإيمان إذا وقر في القلب هل تركوه سلخوا جلده قطعوه وصلبوه أمام الناس حتى مات حتى قتل هكذا أهل الإيمان يقولون كلمة الحق لا يخافون لومة لائم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين عمر المختار عمر المختار هذا رجل من مجاهدي ليبيا منهم فين ما يعرف عمر المختار قبل أن يعدم طبعا سنوات طويلة وهو يجاهد قبل أن يعدم له قول كلمة بس وجه للمجاهدين كلمة أن يدعوا السلاح ونعفو عنك عفوا شاملا فنظر إليهم وقال إن قلت هذه الكلمة فلن أرضي ضميري ولن أرضي ديني إن شئتم فاعدموني فوالله لن أقولها ثبات حتى الممات أسأل الله أن يثبتنا على ديننا عاد الحسن البصري مريضاً يحتضر في سكرات الموت فتأثر وبكى ورجع إلى أهله فجلس في غرفته فناداه أهله يا أبا سعيد الطعام فلم يرد عليهم يا أبا سعيد الطعام فلم يرد عليهم ثم قال لهم يا أهلاه كلوا طعامكم واشربوا فإني قد رأيت منظراً لا أزال أعمل له حتى ألقاه لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت أزمان وهذه الدار لا تبقي على على أحد ولا يدوم على حال لها شأنو من أصعب الأمور أن يزل الإنسان لحظة الموت هذا أخطر شيء أن الإنسان طوال عمره كان على طاعة الله جل وعلا كان على صلاة وعبادة وذكر لكنه قبل الموت يسلب الإيمان هذه والله هي الخسارة الكبرى ولهذا كان سفيان الثوري يبكي من هذا الأمر قال والله لا أخشى ذنوبي قالوا إذا مما تخاف؟ قال أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت ولهذا في آخر الزمان تكثر الفتن ويكثر الذين تزل أقدامهم ويفتنون عن دينهم حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الدجال فيكم فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا مما يثبت الإنسان على دين الله جل وعلا القرآن من أعظم ما يثبتك على الدين، ولهذا كان المشركون ينزعجون من نزول آيات القرآن تثبت أهل الإيمان، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة خلي أنزل مرة واحدة وخلاص، فقال الله عز وجل كذلك كذلك لنثبت به فؤادك أي القرآن كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اللي يتعلق بالقرآن قراءة حفظ تدبر عمل ما في شبهة في الأرض تقدر عليه اللي يدخل القرآن في قلبه ويتشبث به والله شبهات الأولين والآخرين لو تجمعت عليه كلها ما راح تقدر عليه لأن القرآن سيبطله كلام الله عز وجل يحطم ما تحته القرآن وفي القرآن قصص الأنبياء من أعظم ما يثبتك على دين الله جل وعلا أن تقرأ قصص الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم كذلك نقص عليك كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أي أن قصص الرسل الواحد لما يقرأ قصة نوح شلون تعب وصبر ولا قصة إبراهيم وهو أمام قومه يهددونه وهو يقول لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله وكان فتى يافعا صغيرا يرد بكل هذه القوة هددوه بالنار فما استطاعوا عليه من يقرأ قصة موسى عليه السلام كيف أوذي أول شيء من فرعون ثم قومه آذوا موسى عليه السلام أذى كثيرا كبيرا لكنه صبر وثبت حتى جاءه فرعون وجنده ووصلوا إليه البحر أمامه والعدو خلفه ويقولها بكل ثبات إن معي ربي سيهدين من يقرأ قصص الأنبياء كيف ثبت يعقوب وهذه المصائب عنده كيف ثبت يوسف عليه السلام وهو في يعني قلب الفتنة في القصر والأبواب مغلقة والمرأة تتزين له ثم تناديه فيقول بكل ثبات معاذ الله إنه ربي اقرأ قصص الأنبياء تزداد ثباتا ويقينا بهذا الدين أيضا مما يثبتك يا عبد الله طلب العلم اطلب العلم يثبت على دين الله مما يثبتك الدعاء وما أعظم الدعاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قولي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بل كان إبراهيم الذي كسر الأصنام يدعو ربه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ومن دعاء أهل الإيمان ربنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا تدع الله وأنت عادي عندك لا خف من الذين انتكسوا وتذكر أولئك الذين ضلوا وقل يا رب ثبت قلبي على دينك مما يثبتك على الدين يا عبد الله أن يكون عندك ثقة ثقة بأن هذا الدين هو الغالب وأن العقبة للمتقين وأن هناك جنة ونار جنة لأهل الإيمان ونارا لأهل الكفر هذا اليقين اللي عندك سيثبتك على دين الله العمل الصالح الصلوات الصيام أي عمل صالح يثبتك على الدين ابحث عن صحبة صالحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه هذه كلها تثبتك على دين الله عز وجل فر من المعاصي فرارك من الأسد فإن النقط الصغيرة بداية المطر يعقبها سيل وهكذا صغار المعاصي يعقبها موت للقلب أعاذنا الله وإياكم أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته وض من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سجاك الوقت مرة لو سجاك الوقت مرة في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة والصور للناس تروي كيف السطين قادرة بما شاهدنا مشاهد تمنح الأتين زهرة والصور للناس تروي كيف نستطيع قدرة كيف نستطيع قدرة.